غ ي ر المغضوب ل ع ي ه م و الهدى ش ر ن و أ ي و ب إ ي ه غير ربحيه ه أ ذ ا ل م ض ر و أ ن ت اجتماعي ن فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أ ه ل ه ومثلهم معهم فاستجبنا له فكشفنا ما به من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 ذهب وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن ن قدر عليه فنادى فنادى في الظلمات ألا إلا موسوعه ا ل ن ا ب ل ف ي ا ل ظ ل م ا ت ل ا إله إلا أنت س ب سبحانك ح ا ا ن إني كنت من ك ل ا م ي ن فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين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 حصلت ف ر ج ه ا فنفخنا فيها م ن ن و ا و ج ع ل ن الله ه ا وابنها ا ل م ي ن أ م و ا ح د ة و ع ه ا ل ن ا ب ن س ي للعلوم ا ل ا ج ع و ن ف م ي ه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران, لسعيه فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قريه ة اهلكناها انهم لا يرجعون وحرام على قرية موسوعه النابلسي ل ل ع ج و م ا ل ن س ل ا م ي ه فاذا ق الوعد الحق ف إ هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين ن إ م و من د و ن ع ه ا ل ن م أنتم ل ه ا واردون ل و ك ا ن ه ؤ ل ا ء آ ل ه م ا و ر د و ه ا وكل ل ه م فيها زفير و ه فيها م ي لا س م ع و ن إن ا ل ذ ي ن س ب ق ت ل ه م من ا ل ح س ن أ و ل ئ ل ع ن ه ا م ب ع د و ن ل ا ي س م ع و ل ا م ي ه ا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 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما ب د أ ن ا اول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاعلين